أعوو الله إن الشيطان الغديم بسم الله الرحمن الرحيم I'm I fan no قد <تصفيق> وكلنا Oh <laughs> دمیقی Ab يؤمنون vi courant de la TO hul Oh, my I um. I'm uh -huh. Oh mm -hmm. قادردی که Thank <laughs> you. أَمَّنُ <تصفيق> <تصفيق> Thank you. Super fan!